أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُنْتِقَامٌ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 فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ بِتَغَيُّظٍ الْفِتْنَةِ وَبِتَغَيُّظِ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا كُلٌّ مِنْ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 قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زُيِّنَ لِلنَّاسِ مِنَ النِّسَاءِ مِنَ النِّسَاءِ والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث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 خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّ نا آمَنَّا فاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ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 إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينه ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب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 وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم, فبشرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وضرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتِ المُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وتنزِعُ المُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وتُذلُّ مَنْ تَشَاءُ بِأَدْكَ الْخَيرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ